وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُ بِرِيحٍ صَرْصَارٍ عَاتِيَةٍ سَخَرَهَا عَلَيْهِمْ سَبَعَ لَيَالِيَ وَثَمَالِيَةَ إِيَامٍ حُصُومَةٍ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَاءَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازٌ نَخْلٌ خَامِيَةٌ فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئه فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية لم لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية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 اقرءوا كتابيه اني ظننت اني ملاق حسابيه فهو في عيشه راضيه في جنه عاليه قطوفها دانيه كلوا واشربوا هنيئا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 خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون دراعا فاسلكوه إنهم كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طعام المسكين